بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و يرضى و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له ا ل أ س م ا ء الحسنى و الصفات العلى و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله و صفيه من خلقه و خليله صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه و سلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فقبل البدء في الدرس قد سبق و أ ن ذكرنا حينما تكلمنا عن ر س ا ل ة إ ل ى ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة وعدنا كذلك ب ر س ا ل ة إ ل ى الرجل فليتقبل الرجال هذا الكلام ولاسيما مع تحملهم لوقت الدرس فنقول وبالله التوفيق الله جل وعلا أ ع ط ى ل ل ح ي ا ة ا ل أ س ر ي ة ا ل ز و ج ي ة الاهتمام الكبير فنزلت ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بذلك سواء في كتاب الله جل و علا أ و في س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم و هي الوحي الثاني كل ذلك ل إ ر ش ا د الناس إ ل ى صلاح أ م و ر ه م و إ ل ى ا س ت ق ا م ة أ ح و ا ل ه م و ذلك ببيان ما يجب على الرجل تجاه أ ه ل ه و ما يجب على ا ل ز و ج ة تجاه زوجها و هكذا حتى يستقيم ا ل أ م ر و حتى يكون كل واحد من الزوجين قد أ د ى ما يجب عليه من الحقوق ذكرنا ا ل ب ا ر ح ة شيء من حقوق الزوج و أ م ا حقوق ا ل ز و ج ة فهي كثيره في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م و من ذلك حسن ا ل ع ش ر ة فالله جل و علا قال في كتابه الكريم و عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا و عاشروهن بالمعروف فيما فيه حسن المعشر فيما فيه حسن التودد و فيما فيه كذلك من حسن التعامل و نحو ذلك و كذلك من حقوقها أ ن يعلمها الزوج إ م ا م ب ا ش ر ة أ و ب أ ن يهيا لها أ س ب ا ب ذلك أ ن يعلمها أ م و ر دينها فالله جل و علا قال في كتابه الكريم موصيا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يا ايها الذين آ م ن و ا قُوْ انفسكم واهليكم نارا وقودوا ان ل ا س و ا الحجاره علي ها ملائكتهم غلاظم شداد لا يصوموا ع الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون أ م ر المؤمنين ب أ ن يهيئوا اسباب ا ل و ق ا ي ة من النار ل أ ه ل ي ه م و ل أ و ل ا د ه م و ب ي ن حال هذه النار و ا ل م ل ا ئ ك ة التي عليها ترهيبا من ذلك فكان الواجب على المسلم أ ن يحرص على ن ج ا ة أ ه ل ه و ا ل ن ج ا ة نجاتان ن ج ا ة في الدنيا من الشهوات و الشبهات و ن ج ا ة في ا ل آ خ ر ة من العذاب من عذاب نار جهنم عياذا بالله و إ ن من حسن المعشر مع ا ل ز و ج ة أ ن يغض الزوج الطرف أ و الطرف عن أ خ ط ا ئ ه ا فلا يكون دقيقا محاسبا على كل شيء ف إ ن التغافل من شيم ء ن الصالحين و حينما قيل لوكيع ت س ع ة أ ع ش ا ر ا ل ع ا ف ي ة في التغافل قال بل الخير كله في التغافل الخير كله في التغافل فليس ل ل إ ن س ا ن أ ب د ا أ ن يحاسب على كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة و كل ج ل ي ل ة و ح ق ي ر ة فهو يتعامل مع أ ه ل ه بدقائق ا ل أ م و ر و لا ينظر إ ل ى تقصيره و لكنه ينظر لو حصل شيء مما هو من باب ترك ا ل أ و ل ى و ليس من باب المستحب فضلا عن ان يكون من باب الواجب فما ل أ ح د ك م يرى القذاه في عينها و لا يرى الجدع في عينه إ ن من حسن المعشر أ ن يغض الطرف و لذلك المتغابي هو السيد كما قال القائل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي الذي يغض الطرف أ ح ي ا ن ا ً و هذا من ا ل ع ش ر ة بالمعروف و كذلك من حسن و في هذا ا ل أ م ر و هو غض الطرف يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يفرق مؤمن مؤمنه إ ن كره منها خلقا ً رضي منها آ خ ر إ ن كره منها خلقا ً رضي منها آ خ ر و كذلك من حسن المعشر أ ن يعاملها بلطف دون ضرب ف إ ن النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا يجلد أ ح د ك م ا م ر أ ت ه جلد العبد ثم يجامعها في آ خ ر اليوم ف إ ن هذا بلا شك ليس من حسن من حسن المعشر و قد كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لين الجانب مع أ ه ل ه يساعدهم في أ ع م ا ل البيت يخسف نعله و يحلب شاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهو ا ل ق د و ة و ا ل أ س و ة و هكذا ينبغي للزوج أ ن يحسن التعامل مع زوجه و أ ن يعرف أ ن ه ا ك ا ل أ س ي ر ة فانهن عوان عندكم كما قال صلى الله عليه و سلم استوصوا بالنساء خيرا و كذلك من حقها عليه ان يجلس معها و ان يؤانسها و ان يستمع لحديثها فقد جلس النبي صلى الله عليه و سلم مع عائشه و ذكرت له مره حديث ام زرع و هو حديث طويل و هو يستمع اليها صلى الله عليه و سلم فما مل حديثها و لا أ ع ر ض عنها و لا قاطعها و لا أ م ر ه ا بالسكوت بل استمع إ ل ي ه ا صلى الله عليه و سلم و أ ن ص ت إ ل ي ه ا ثم بعد ذلك أ ي ض ا قال لها أ ل ا ترضين ان أ ك و ن لك ك أ ب ي زرع ل أ م زرع و من حقها أ ي ض ا أن ل ا يهجرها و إ ن هجرها ففي البيت و لا يهجرها خارج البيت إ ل ا ل أ م ر شرعي كما هجر النبي صلى الله عليه و سلم أ ز و ا ج ه شهرا و من حق ا ل ز و ج ة أ ي ض ا أ ن يتزين لها زوجها كما يحب أ ن تتزين له فما بالنا يطالب أ ح د ن ا احدنا بالتزين و بالتجمل ثم هو لا ينظر في نفسه أ ب د ا ف إ ن هذا ليس من ا ل إ ن ص ا ف أ ب د ا ً و ليس المقصود أ ن يتجمل الرجال كتجمل النساء و إ ن م ا المقصود أ ن يحسن مظهره و أ ن يحافظ على نظافته و نحو ذلك و كذلك من حقها النفقه عليها و عدم التقصير فيما لها من حق السكنى او من حق الملبس أ و من حق الطعام و نحو ذلك قال الله جل و علا لينفق ذو س ع ة من سعته ا و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ف أ ه ل بيتك يا عبد الله هم أ ح ق الناس بضحكتك و أ و ل ى الناس ب أ ن س ك و أ ر غ ب الناس بودك و أ ح و ج الناس إ ل ى عطفك و إ ل ى حنانك و إ ل ى كرمك و إ ح س ا ن ك يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي بعض الناس أ ش د ما يكون سوءا مع أ ه ل بيته في بيته يضرب الصغير و ينهر الكبير يضيق عليهم في المال و يقتر عليهم في ا ل ن ف ق ة و هو أ ب خ ل ما يكون في حوائجهم لكنه من أ ك ر م الناس مع غيرهم مع أ ص ح ا ب ه أ و مع جلسائه و هو من أ ش د الناس تعاملا مع أ ه ل بيته فما أ ظ ل م ه و ما أ ق ب ح ص ن ي ع ه خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي كما قال صلى الله عليه و سلم يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام استوصوا بالنساء خيرا ف إ ن ه ن خلقن من ضلع و إ ن أ ع و ج ما في الضلع اعلاه ف إ ن ذهبت تقيمه كسرته و إ ن تركته لم يزل أ ع و ج فاستوصوا بالنساء خيرا إ ن تكامل ا ل أ م ر و حسن المعشر بين الرجل و بين زوجته مما يعين و لا شك على صلاح ا ل ذ ر ي ة فاذا عرفت ا ل م ر أ ة حقها و قدرت زوجها و أ ح س ن ت في التعامل معه و أ ح س ن هو في التعامل معها و أ د ى ما عليه من حقوق و أ ع ط ا ه ا ما لها من حقوق و أ د ى ما عليه من واجبات كانت هذه ا ل أ س ر ة أ س ر ة ص ا ل ح ة أ س ر ة يرجى أ ن يخرج من بين جنباتها الصالحون من ا ل أ ب ن ا ء فعلينا أ ن نحرص على هذا الباب و أ ن لا نفرط فيه و لا يطالب أ ح د ن ا بحاجته دون أ ي نقص ثم لا يفكر أ ب د ا ً في أ ن يوفي بل وفي ما عليك و يجب أ ن يوفى ما لك أ س أ ل الله جل و علا أ ن ينفعنا بما سمعنا و أ ن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع في أ ح س ن ه